لأن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ع ا ل ا م ي ه

إذا هم خ ا م د و ن ي ا ب ل ة ع للعلوم ا ل ا س ل ى ا ل م ي د

ل ي ل ك ت و ر م أ م <أم> د ن

Thank、mm -hmm. you.

ا ل ق م ر س و ع ه النابلسي ل ل ع ا د ك ا ل ع ر ج و ا ل ق د ي ر